وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منهم خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا نجانا ممنكم لاملا نجانا ممنكم اجمعي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 وَرِيَ انهما من سوءاتهما وقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان, إلا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين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 وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لكما, لَكُمَا إِنَّ الشَّيْقَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 قُل إِ اللهَّهَ لا يَأمرُر بالِالفَحشَ تَقولون على اللهَّهِ مَا لا تَعلمُون قُلْ أَم رَرَبّ بِالقِسْطِ وَأَقمودوهَكُم عندَ كلُّ مَسدِدون وَدَعو وَدَرُوا مُخْلصينَ لَ الدّين كمامَا بَدَأكُمْ تَعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون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 كلما دخلت امه اللعنت اختها حتى اذا الداركوا فيها حتى اذا الداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم فآتيهم عذاباً ضعفا من النار قال لكل انضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يبيج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد مجرمين مِن فَوْقِهِم غَوَاشَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن نادان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا, ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها اورستموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللعنةُ اللهِ على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وغم وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رِدال يعرفون كلا بسيماهم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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما ننسىهم لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا باياتنا يجي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه مِنْ قبل قد جاءت رسل ربنا قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سوقناه لبلد ميت سوقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا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 فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أَجِئْتَنَا نَعبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي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 قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أليم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 ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنتم المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي وانا صحت وانا صحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا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 وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِينَ آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى فاصبروا حتى يحكم الله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق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 تَعَ فَوقَاُوا قَدمَ السَّآابَ أَنَ الررَّ وَسَّررَّ وَقَاوا قَدمَ السَّآبَ أَنَ الررَُّ وَسََّّاءُ فَخذْنَهُم بَغتَ فَخَذْنَاهُم بغتة, بَغتَةَ وَهُم لاَا ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكنِ كَذَّجُ فَخذْنهُ بِماَا كانَوا يَكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْ القُر أي يأتِييَهُ بَأسُنَ بتاَ أي يأتِييَهُ بَأسُنَ بتَ وَهُم نائبون أَأَمِنَ أَهلُ القُر أيت يَا أَيُّهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوهُ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا القوم أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَابَنَاهُمْ لَوْ نَشَاءُ أَصَابَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْبَضُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ وَنَقْبَضُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 فَأَرْسَلَ الْمَاعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعبان مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ه وَأَخهُ وَأَرسل فيِي المَدَنِ حافِرين يَتُوكَ بِكُل سَاحِررٍ عَم وَج السَّحرَةُ فيعوونَ قوا إِ لناَا لجرًا إِ كُ قال إِ لناَا لجرًا إِ كُ نحن الغاليبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما انت تلقي واما واما أن نكون نحن الملقين قال القوا فَلَمَّا الْقَوْسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ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 بِالْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ نَأْصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ وَمَا تَأْتِيكُمْ منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 بعدما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخفكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم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 لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن, ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا أم ينكسون فانتقمنا منهم فاغرقناهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واغرسنا القوم الذين كانوا يستبد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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آليا قال إنكم قوم تجهلون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 وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتمم ميقات ربي 40 ليله وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح اخلفني في وأصلح ولا تدع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 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ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 كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأليكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَاتَّخَذَ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم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 ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل أمُؤُم يَأمرُرهُم بِالمَعروفِ وَنهَاهُمعَ المُمكَر وَيحلُّ لَ الطَّبات وَيحلّ لَم الطَّيباتَِ وَيُحَرٍّ عليهلَمخَبَاء إث وَيَضَعُوا عن أُمْ وَيضَعُواعَْهُ إصرَهُم وَأَغْللَ التي كانتَانَت عَلَهِم فََّذينَ آمنوا بِهِم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قُل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدً وَقولوا وَشَطةَّةُ وَدُخُل البابَ سُجدًا النَّغفِر لَكُمْ خَطِي آككُم سَنَزيدُ لِمحسنين فَبَدَّل الذي نَظَلَمُ مِنْهُ قَلاًا غَيْغ الذي قِيلَ لَهُم فَرسَلنَا عَلَهِم رِدزَا فَأَرسَلناَا عَلَيْهِم رِجزم فأرسلنا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 كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَايَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وإن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 او تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبِيلَةٍ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَتُهْدِيهُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُطَّئِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 مِنَ الجّ وَالإِسِ لَهُم قُلوبُ لا يَفقَعونَ بِهَا لَهُم قُلوبُ ال لا يَفقَعونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون الل يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانُ ال لا يَسمَعونَ بِآ أُلائِكَ كَ الأنعامِبَهُم أَظَل ألائِكَهُم الغافِلون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 لا يُجَلّيها لوقتها إلا الله فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ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 فَلََّا أَسقَالَ الدَّع وَلهَّه رَبّهُ ماَالَ آتَييتَناَا صالح دعَوَ اللهَّه رَبَّهُ مَا لإِن آتَيتَنَا صَالِحََّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُماَا صَالِحًا جَعَ لَهُ شُركَأَفِي مَا آتَهُمَا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 سَواء عَلَكُم أَدَعتُمُهُم أَمْ أَتُم صَاندون إِ الذيينَ تَدْرونَ مِن دُ اللَّهِ رِبَادٌ أَمثَالُكُمْ فَدَرُهُم فَلْيَسْتجبوا لَكم فَلْيَستَجيبوا لَكمْ إن كُتُم صَادقين.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 وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يصيرون خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم قائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبعصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدا وهدا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا